اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذينا الشرك والمشركين اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين اللهم أنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم أنصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال اخواننا المسلمين في سوريا وفي مصر وفي العراق وفي أراكان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم كن معهم ولا تكن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم أصلح أئمتنا ولا تأمورنا ووفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه ووفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه ووفق, نائبه ونائب ووفق ولي عهده ونائبه لكل خير يا رب العالمين اللهم أجر الخير على أيديهم اللهم اجعلهم مفاتيح الخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا انت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم مغفرتك أوسى من ذنوبنا ورحمتك أرجى من عملنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى من عملنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى من عملنا فاغفر لنا يا ربنا في هذا اليوم اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين